وأبعد وانشق وحاول انسى ما نسيت ما تنسى ذكرياتني اللي حاولت كم وكم ولكن ما قويد حتى لو ما مرت علي مريتها حاولت كم مره وكم مره ولكن ما قويد حتى لو الذكريات ما مرت علي مريتها مرت مرت إن كان عندك حل قل لي شو كيد في دمتي ما عاد بسواها ما سويته وشلون ولا كلمه تطري علي مستحيل لو ما قدرة قدره على نسيانها نسيتها بقيت احب مين كل ليله وخفتك واستحيت لون الحياه والخوف قتيني منك وحبيتها بقيت مستوليه على عقلي وقلبي كمري تبون كان علامه بحبك ولا صحيتها حتى القسيده تبتدي تطلع صوتك في كل بيت كمان قصيده فيك لعد الشعراء قديتها. ما هو بسيط اطلاع من بنيت حبه بنيت بيت نفتاح مصبك السيسانة ومن تثبيتها ويروح في محزصة وضيع من لك ما بنيت سودة ريالي عقبرة تدخلك في, في بيته ونقضت هذا واقع يا ضيت ولا ما رضيت مناش نفسي تقتمع باللي حصلة يليتها من حب يا عاثر تخير فيها بعد الناس وهويت من اللغة تكاثب السنين العوجة ما هميت ميتها عندي حل وش في السيقني ولا يليت تريدني من بدعيتها ولا عنيتها ظلي مشان مستفيد من الافراد ومش نقيت قرا المشاكل والهموم اللي عليها جريتها ولا تعال شفتها وش خليت عندي ما خليت حتى السعاده خذتها مني ولا رديتها معاك ما بيكون نار ان جمرها منها اكتويت وان من شفتها بتموت ويموت الجمر كريتها ولحت منها سالفه خلصت منها وانتهيت ارتحت من كبرت عناها وثني بديتها ذبحت نفسي وبيدي حققت كبري ما دريت ودروح صدري كلها من خندري لقيتها تبغالي أنسى والله هنموت وأنا ما نسيك ما تنسى ذكرة سنينة ذي مع قضيتها محبك بتعيش في صدري وتبقى ما بقيت في القلب زارعها وندر ملحوم بسكيتها